الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ألي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من, من رحمة فلا ممسك لها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 نشهد بالله انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهائها سواك لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل منيب سالك انا وهي السنه المطهره زادها الله افعه وتطهيرا وأكثر من متبعيها اما بعد حديث عظيم القدر عظيم النفع سلوه للمحزون واذهاب للهموم وجلاء للصدور ينبغي على كل من سمعه أن يتعلمه وأن يتدبر معانيه وأن يلتزم ما فيه فإن هو فعل ذلك أزال الله عز وجل عنه الكربات ورفعه إلى أعلى الدرجات واقال الله عز وجل عنه العثرات وابدل الله جل وعلا همه وكربه وحزنه فرحا وفرجا وسرورا اخرج الامام احمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب احدا قط هم او حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن وفي رواية أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أو جلاء أحزاننا وَذَهَابَهُ مُؤْمِنًا وَغُمُؤْمِنًا <تصفيق> إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ فَرَحًا وَسُرُورًا وفي رواية وَأَبْدَلَهُ فَرَجًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ينبغي اذا ان نتعلمها فقال صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها حديث عظيم جدا كما ذكرته وسلوة المحزون فاذا اصيب العبد بحزن او بهم أو بكرب وسمى فارق بين تلك المسميات جميعا فإن الحزن يكون لأمر قد مضى وانقضى يعني أصبت بشيء أهمك هذا الأمر قد مضى من مدة أي مصيبة وقد تأثرت نفسك وأثمرت المصيبة التي أصبت بها في نفسك كدرا هذا يسمى حزن أما ما يحدث في الوقت الحاضر فيسمى غم أنا مغموم الآن عندي أمر أصابني الآن وأنا مهموم لما سيصيبني في المستقبل اذا انتظر العبد كربا يصيبه فيما هو آت فانه يسمى هم يبقى الهم سياتي الحزن قد مضى الغم في الوقت الحاضر الذي تعيش فيه واعلم أن الالفاظ النبويه لا تكرر الا لفائده وسمى فوارق لغويه بين تلك العبارات تعطيك بعض الفوائد كما ذكرت وقد تكون بعضها مترادفه يعني بنفس المعنى في سياق ما الا انها ها هنا على النحو الذي ذكرته من التفصيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصاب أحد قط أحد قط يعني أي إنسان يصاب بهمه أو حزنه فيذكر هذا الدعاء إلا فرجه الله عز وجل عنه بل لا يفرجه فحسب بل يبدله الله جل وعلا فرحا وكما ذكرت أن في بعض الروايات صرحا وفي بعضها صرجا وكلاهما مقصود أن يفرج الله عز وجل عنه هذا الهم والضيق ويبدله الله جل وعلا بسعادته يستشعرها المرء في قلبه لكنه لا بد ان نتدبر في معانيه وان نعمل بما فيه وانا اذكر لكم بعض معانيه بشيء من الايجاز باذن الله عز وجل يقول اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ذل وصغار وانكسار من العبد لله رب العالمين كانه يقول يا ربي انا عبدك الذليل امري بيدك انقاد اليك تمام الانقياد ولست أنا فحسب بل ان ابي كان عبدا لك وان جدي كان عبدا لك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقوله عبدك وابن عبدك وابن امتك اي ان اجدادي الى ادم وحواء كلهم عبيد لك منقادون لك تمام الانقياد ويلزم من العبوديه حتى تتم ان تنقاد لاوامر الله عز وجل فيما امر وان تجتنب ما نهى وان تسلم لقضائه وقدره تمام التسليم فهذه تمام العبوديه لله عز وجل وكل الناس عبد لله جل في علاه لكنه سب فارق بين إضافة العبودية التي تفيد التشريف وبين عبودية القهر فالله جل وعلا قاهر فوق عباده فالكل عبد لله جل وعلا مقتور لان امر العالم كله بيد الله لا يستطيع احد ان يخرج عن قبضه رب العالمين وقد ورد في احدى الروايات وتحت قبضتك ناصيتي بيدك وتحت قبضتك اي اني منقاد لك يا رب تمام الانقياد قلت سمى فارق بين العبد المطيع الذي يلتزم باوامر سيده وبين العبد العاصي الناشد الذي يخرج عن اوامر سيده ويعصاه كلاهما عبد وكلاهما مقهور لكن الاول نسب لله جل وعلا نسبه فضل وتشريد فيشرفك انت ان تكون عبدا لله رب العالمين انت عارف خادم الملك خادم الملك تكون له مكانة بين الناس مع انه لا يعد ان يكون خادما لكنه لما نسد الى الملك في الخدمة كانت له مكانة عظيمه انت ممكن تروح لواحد يعمل عند مسؤول كبير يجهز له الطعام او الشراب وتتقرب إليه مع انه في الأخير هو خادم لسيده عبد لسيده أو خادم لسيده لكنه لما كان سيده عظيم استمد العظمة من سيده فتذهب إليه والله يا دنيا طلب وانت بتدخل الشاي أو بتدخل الطعام لسيدك قل والله فلان يحتاج كذا وكذا يقولوا خلاص هنشوف موضوع ده هنشوف هذا الأرض لأنه استمد الشرف من سيده فأنت أيها العبد المطيع المنقل لله رب العالمين تشرفت بنسبة العبودية لله عز وجل ومن ثم فإن أفضل الأنبياء وخير المرسلين إن إمام الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم قد ناداه الله جل وعلا بالعبودية قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده هذه العبارة فيها دليل على أنه من الممتسلين لله تماما امتسال المنقادين لاوامره المنتهين عن نواهيه فاستحق أن يكون عبدا تشريفا تشريفا له وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه نبدا عبد الله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل أنا سيد ولا بآدم ولا فخر من أين جاءته السيادة؟ من العبودية من مقام العبودية فإن الله جل وعلا يسودك على الناس بتمام عبوديتك لا وكلما ازددت لله ذلا وانكسارا وانقيادا كلما رفع الله جل وعلا شانك وأعز أمرك وجعل الله جل وعلا لك مكانة بين الناس والقلوب بين يدين الرحمن يقلبها كيف يشاء فقلوب العباد منقاده لأمر الله عز وجل فنال نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى والمقام المحمود ونهر الكونفر وساد الأنبياء والمرسلين بتمام عبوديته لله رب العالمين فتدبر تدبر هذا ولذا يقول الإمام ابن الصيم رحمه الله تعالى كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دوما في كل صباح ومساء يتمثل بتلك الأديات أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي المكدي اللي هو اللي بيكد يعني العامل العامل اللي بيكد في عمله فهو يقول يا رب انا عبدك النميل المكد المنكسر بين يديك وابي هكذا وجدي هكذا وجل آبائي الى ادم هو ذا معنى الحديث يمتثل بهذا الحديث اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك نعم مقام العبودية لله رب العالمين في سنن الامام ابي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ولا يحب ان يجلس على مكان مرتفع ابدا ثم يقول هذا الحديث كما ورد في بعض الروايات وفي السنن يقول لا اكل متكئا انما انا عبد يعني يجلس جلسه العبد الزليل المنكسر هو بيزل الميل للملك فلما ذل رفعه الله جل وعلا فوق رؤوس الجميع وانا وانت يا عبد الله كلما ذللنا لله عز وجل واتبعنا اوابره واجتنبنا نواهيه كلما اعزنا الله جل وعلا ورفع امرنا وعلى النقيض يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المستبرك وغيره يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال المتكبرين الذين يتكبرون على عباد الله ولا يذلون ويمكسرون لله رب العالمين ويرفعون مواصيهم هكذا عاليه يحشرون يوم القيامة أمثال الذر النمل في صور الرجال هو راجل بس في حجم النمله يطأهم الناس بأرجلهم ويساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال طينة الخبال شفت ما دحل ايه هذا حال المتكبرين لما زل ادم عليه السلام لله رب العالمين فترقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه فغفر الله عز وجل له ولما تكبر ابليس قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لان أن جهنم منكم اجمعين وما آدم فغفر الله عز وجل ذنبه واعز امره فهو من اهل الجنان وهكذا فحال العبد المطيع ان يرفعه الله جل وعلا وحال المتكبر العميد ان يقهره الله جل في علاه ويتكبر مع أنه مقهورا بعظمة وجلال الله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن آماتك قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن تمام تلك العبودية أن يعلم أن الله جل وعلا هو المتصرف في كل شيء فإن اغناه الله فبفضله وإن أفكره الله فبعدله إن أمرضه الله جل وعلا فبعدله إن أصح الله عز وجل ندمه فبفضله سبحانه وتعالى فنحن العبيد متقلبون بين العدل والفضل وحاشا لله ان يتهم رب العالمين بالظلم قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين الله جل وعلا لا يظلم إن الله لا يظلم مشطال ذرته لإمتك حسنة يباعث بالفضل بيده الفضل ومنه الخير سبحانه وتعالى فكيف يظلم الله جل وعلا العباد وما ربك بظلام للعبيد لا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إن الله جل وعلا يريد أن يدخل جميع العباد الجنة فكل الناس يدخل على الجنة كما في الصحيح إلا من ابى إلا من ابى ومن الذي يأبى الذي لا يمتسب اوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يأبى أن يدخل الجنة كما سأبين لكم في هذا الحديث بعون الله عز وجل وذؤامتك ناصيتي بيدك وفي روايه ابو زيد وانا تحت قبضتك ناصيتي الناصيه هي مقدمه الراس عند منبه الشعر دي بتسمى الناصيه قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى والعرب يستعملون تلك اللفظه في تمام الانكسار والانقياد والذل يعني يقولون فلان ناصيته بيد فلان يعني هو المالك لأمره المدبر لاحواله المنقاد اليه تمام الانقياد وقد استعملوا ذلك في كلامهم وأشعارهم فلان ناصيته بيد فلان يعني يتحكم فيه تمام التحكم فأنت تقول لله رب العالمين في ذنب وانكسار يا رب ناصيتي بيدك فأنا منقضم لك تمام الانقياد لا أخرج مسقال ذره عن أوامرك ولا اقترف نواهيك وأعصيك ابدا فإن فعلت ذلك وزلت صارعت بالتوبة إليك قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يمسهم الشيطان بطائفة وعذاب لكنهم سمعا لا يتذكرون ويطلقون فنعودون ويرجعون وفي الصحيح اذنب عبدي زمد فقال ربي اني اذنبت ذنبا تغفر لي فغفر له ثم اذنب ذنبا اخر فقال ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم اذنب ذنبا ثالثا فقال الله عز وجل اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب فقال ربي إني اذنبت ذنبا تغفر لي فغفر له أشهدكم يا ملائكتي اني غفرت لعبدي فليصنع عبدي ما شاء أي ما دام عبدي مستغفرا فاني غافر له وليس المعنى فليصنع عبدي ما شاء من المعاصي والذنوب المقصود ما دام يعصي فيتوب في فإن قابل لتوبته قال الله تعالى غافر الدم وقابل التوب فهو سبحانه وتعالى يغفر الزلات ويقيل العذرات ويبارك الله جل وعلا في قليل الأعمال فيضاعف الحسنات الحسنة بعشر امثالها إلى سبع ضعف إلى أضعاف كثيرة وكل هذا انما يرجع لحال العبد مع الله فبتمام الذل والصغار من العبد والانكسار يرفعه الله جل وعلا اعلى ويعظم الله جل وعلا اجره من دعا الله جل وعلا بقلب حاضر خاشع ليس كمن دعا الله بكلمات لا تجاوز طراقه لا تجاوز طرقوته يعني ما فيش هو ساهل ولاه ويدعو فلسانه يتقلب وقلبه لا يحضر هل يستويان مثلا كلا والله إن الذي يدعو بخشوع هو في حقيقة في حقيقة الحال في زمن لله ولذلك هو موصول بالله أعظم وهذا هو الفارق بين أولياء الله وغيرهم. أما في عباد لله عز وجل كما في صحيح مسلم لو أقسم على الله لا أبره منهم البراء ابن مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم على الله أبره يعني يقول إذا دع الله عز وجل أو قال أقسمت عليك يا رب كذا وكذا لدلال له دلال ومكان عند الله عز وجل يبر الله جل وعلا قسمه يعني يستجيب لهم في الحال حتى لو حدث امر بين اثنين مشكله احدهما مصر على ان ياخذ حقه من فلان فيدعو الله جل وعلا احتصمت عليك يا ربي الا يحدث لفلان كذا فيرضي الله جل وعلا هذا الثاني صاحب الحق بيقول خلاص خلاص تبقى كده كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم أن لا تكسر رباعيه المعاونة قالت كلا والله يا رسول الله لا تكسر الله أنت بتعترض حكم الله؟ لا مش بعترض لكن بينه وبين والطنة من العمار ومن القرب الذي هو في الحقيقة جل وانكسار ما يجعلني او ما يجعلني دلالا بالمعنى البلدي على الله عز وجل فلما اقسموا براوي على النبي صلى الله عليه وسلم ان الحكم ما يطبقش رضي الاولياء بديه فبقى كده قالوا خلاص رضينا رضينا من الذي الله الله جل وعلا شفت فهذا هو الفرق بين اولياء الله عز وجل وبين غيرهم الله انا بادع لا يستجاب لي وفلان يدعو الله لو وعلا فتستجاب دعواته في فرق من القلبين انظر إلى هذا في قربه وإلى هذا في بعد إن تقول كلمات لا تجاوز الطراط وهو يقول كلمات تخرج من قلبه فتصعد إلى السماء مباشرة فتفتح لها أبواب السماء وتصل إلى الله رب العالمين مباشرة ما تشهد تقول بينهم وبين الله عز وجل هذا هو قلب العبد العامر بالله عز وجل ناصيتي بيده وقد أخبر الله جل وعلا انه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ثم أردتها إن ربي على صراط مستقيم لأن, لأن قوله ما من دابة إلا هو آخذ من تدل على تمام القهر والقوة فقد يرد إلى قلب العبد شك في الله جل وعلا بأنه ربما يطهره يعني فلان بيطهر أي حد فأنت تخاف لا ممكن يظن فأرضته الله جل وعلا بما يطمئن العباد خلي بالك إن ربي على صراط المستقيم فانه يضع الشيء في موضعه فهو قاهر فوق عباده واخذ بنواصيه لكنه سبحانه عادل تمام العدل بل هو الرحيم سبحانه جل في علاه بالعباد فلا تخش من الله بثقال غره من ظلم كما ذكرت لكم ان ربي على صراط مستقيم قال ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك ذكر المضي مع الحكم وذكر العدل مع القضاء وسمى فارق بينهما ماض في حكمك اي ما حكمت به من حكم شرعي ديني أو من حكم كوني فانه ماض لا راد له الحكم الشرعي الديني ما أمر الله عز وجل به من الاوامر وما نهى عنه من النوال امرك بالصلاه امرك بالصيام امرك بالحج امرك بالعبادات والقربات نهاك عن الكفر والفجور والزنا وسائر المعاصي والذنوب فهذا حكم شرعي ديني هو باطل لا شك وقد لا يفعله العبد سيؤخذ به يعني انت مامور بأمر شرعي الله جل وعلا حكم به قد تخالف انت الحكم الشرعي فياخذك أو يؤخذك الله جل وعلا بذلك لان حقه باطل مش مرة ما ينفعش يترد ما ينفعش حق ربنا يترد هو باضي ان خالفته اوخذت بذلك وأوقف فقد امنت بالصلاه والصيام وسائر العبادات ان تركت انت الصلاه اوخذت بها واعقبت عليها لأن أمره حكمه الشرعي لابد أن يمضي، فهذا هو المعنى والحكم القدري الكوني ما يحدث في الكون من فقر وكوارث طبيعية كما يقولون هي بامر الله عز وجل يعني تعبس الطبيعة أما نسبتها إلى الطبيعة وخلي بالك جدا من مسألة المصطلحات يقولك كوارث طبيعية حدث زلزال حدث بركان حدث انهيار حدثت سيول ففعلت كذا وكذا وهذه الكوارث الطبيعية ها الطبيعية نسبة للطبيعة هذه اللفظة يقولها الطبيعيون يعني الذين لا يؤمنون بوجود إله وينسبون كل شيء للطبيعه اليوم اللهم الطبيعه هي التي خلقت هذا الطبيعة هي التي فعلت هذا لكننا إن استعملنا مصطلحهم هذا استعملناه بصورة أخرى نقول هي كوانس طبيعية أي تحدث في الطبيعة لكن ليست كوانس طبيعية يعني طبعا لتعملها وهي من خلق الله هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. فالأمر كله بيد الله عز وجل اللي بيحصل في الكون ده من موت وحياة وفقر ومرض وزلازل وبراكين وأمور عظيمة تحدث دي بنسميها حكم كوني فهو ماضي ربنا كتب وها يحدث وهذا لا يمنعه أنه ماضي حال حينما تقول ماضي تحكمك تعترف لله جل وعلا بأنك منقاد له في المأمورات كل مرد من العبادات تطيع ومنهي عن النواهي التي نهات عنها ماض في حكمك عدل في قضاءك القضاء هو ما قدره الله جل وعلا على العبد والإيمان بالقضاء والقدر لازم فهو جزء من الإيمان لا يتجزأ عنه فتعلم أن ما أراده الله عز وجل كان حتى من الشر والشر ليس اليك شوف يا أخي اعلم أن كل قضاء قضى به الله خير كل قضاء قضى الله عز وجل به فهو خير وإن لم ترى أنت منه هذا الوجه ممكن يبتلك بمصيبه علشان يمنعك من حاجة يا أعظم وربما تفقه أنت ذلك وتراه بعينك كثير من الناس يقول لك يحزن مثلا لشيء نصابه أو تخلف عنه خير وبعدين بعدين يقول لك الحمد لله ربنا حفظني يا ذنب لو كان حصل لكذا كان أصابني ما أصاب فلان وفلان زي الذين كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم بعد كده بقى قارون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقضي لولا امننا الله علينا لخسف بنا بعد فتره لما شافوا قارون وهو بيخسف به الارض حمد الله جل وعلا أن الله لم يؤتيهم مثل ما أؤتيه قارون الذين قالوا إنه لذو حظ عظيم قال وعدل في قضاءك فربنا ما يقضيه في العباد بالعدل وأنا أبين لكم مقصود العدل في القفة الثانية في أقول قولي هذا أستغفر الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه لاه على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد وما قولك عدل في قضاك فإن الله جل وعلا عادل في كل ما يقضيه للعباد ثم هو قد يتفضل وقد يقتصر على العدل فيعطي الله جل وعلا عباده من الخير بفضله يزيدك في الرزق بفضله يبارك لك في الاهل بفضله وأما العدل فان الله جل وعلا قد امرك بالتفاق المستقيم انتبه الله جل وعلا يعذب العاصي بعدل من قدر الله قدر الله عز وجل له النار فإنه بعدل الله عز وجل ومن قدر الله عز وجل له الجنة فهو بفضل الله عز وجل ده حاجة عن العجل بفضل الله عز وجل فالعدل أن الله جل وعلا أرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب وأمرك أن تسير في الطريق المستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يعني كان لك الله جل وعلا أن يرسل إليك الرسل وأن ينزل عليك الكتب وانت لا توصل للحق بنفسك، لكن الله جل وعلا من تبان عدله انما ما سببتش حيران تدور وتفكر قال لك لا لا لا الطريق ده هو اللي بيوصل والطريق ده بيوصل هذا يوصل الى الجنان وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهذا يوصل الى النيران ولا تتبع السبل ما هذا عن تتبع السبل الأخرى فامرك الله عز وجل ووضح لك وزين واقام عليك الحدد وانزل اليك الرسل وانزل عليك الكتب كل هذا من تمام عدل الله عز وجل ثم لم يقتصر على هذا بل حذرك أن تتبع طرق الشياطين إياك أن تسير خلف الشيطان إياك أن تسير خلف هؤلاء الذين ينعطون ويدعونك إلى الهدى تنة قل إن هدى الله هو الهدى بعد كده اللي يعصي الله ويادى أن يسير في هذا الطريق ألا يستحق العقودة من الله عز وجل الجواب أجل ومن العباد من يرى الله جل وعلا بفضله بفضله انه اهلا لان يشرفه وان يكرمه فيمنحه الله جل وعلا من كرمه ويفيض عليه من الخيرات ويقربه اليه ومن الناس من يعلم الله جل وعلا انه ليس محلا صالحا لفضله ولا لكرمه سيقتصر الله عز وجل معه على مقدار العدل انا بينت لك امشي في الطريق و تمشي في الطريق الثاني وانت تختار ما تشاء يبقى هذا هو الفارق هذا مقصود العدل العدل في القضاء والقدر هو هذا بالضبط الذي ذكرته لكم فان الله جل وعلا لا يعذب احدا ولا يظلم احدا انما العبد هو الذي يظلم نفسه فيذني نفسه فيوافي يستحق العقوبه من الله عز وجل بعد تمام الذل والانكسار والصغر والامتثال لامر الله والانقياد كل ده بعد ما العبد قاله لله عز وجل وقال ربنا بيديك اعمل افعل ما شئت ثم بعد ذلك لجأ إلى الدعاء شباب لازم تقدم الدعاء دايما بمقدمات من الذل لله عز وجل عشان تصل قال أسألك بدأ يسأل بعد إيه؟ بعد هذه المقدمة ففق هذا فإنه مهم جدا قبل الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك يعني الوصل والأنبياء لأن الأسماء لأن أسماء الله توقيفيه يعني ينفعش تسمى ربنا غير بما سمى به نفسه أو سماه انبياءه بس في الكتاب أو السنة غير كده ما ينفعش أو استأثرت به في علم الغيب عندك قال شيخ الإسلام وهذا دليل على أن أسماء الله عز وجل لا تخصى وأنها كثيرة ولا تقتصر على المئه إنما المئه فقريبا فهناك أسماء لله قد انفرد بعلمها وهي معنى الاستئثار الاستئثار يعني الانفراد قد انفردت بها يا رب العالمين أن تجعل القرآن ربيع قلبي الربيع هو المطر الذي ينزل على الأرض فينبت العشب والكلى فينبت الأشجار والأزهار أن تجعل القرآن ربيع قلبي يعني يسمر في قلبي ايمانا يسمر في القلب المعارف الكثيرة التي توصل إلى الله عز وجل والقرآن مش ممكن يكون ربيع القلب إلا إذا تدبره العرب وامتسل أوامره ونواهيه عايز القرآن ربيع قلب كالمطر الذي ينزل على الأرض الجداء فتنبت الزرع والأزهار والأشجار ويصبح مكانا صالحا أو كالربيع الذي هو شهر في العام أو شهور في العام وقت الربيع ده يكون فيه النبات والأزهار والأشجار فهو مكانا أو زمانا ومكانا طيب الربيع متى يكون قوان هكذا ان تدبرت معانيه وانتسلت ما فيه قال صلى الله عليه وسلم ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري ربيع بالمطر والنور يعني يجلب لك اثمار الايمان والمعارف وينير بصيرتك وما نور قلبي قال نور صبري لان القلب داخل الصدر فالنور متسع اكثر يشمل كل حادث ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صبري وجلاء همي او جلاء حزني وذهاب همي وغمي لما اقول كده وتتدبر ما ذكرت لكم باختصار واختصار بإذن الله عز وجل سيستمر إلا أذهب الله عز وجل همه وأذله حزنه فرحا اقدم هذا الدعاء اجعله صباحا ومساء وسترى بإذن الله عز وجل فرج الله القريب وسترى الفرح الذي يجعله الله في قلبك اش تشوف الصالحين رغم ضيق المعيشة والفقر والأمور التي تحيط بهم لهم في سعادة الناس بفرحانة وفي سعادة ليه لأن نور الإيمان ونور القرآن هو في قلوبهم فأسمر لهم ذلك اللهم إنا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدلا على البلاء صابرا اللهم اسرع وراتنا وامن روعاتنا وحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نمتاز من تحتنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا ما ماض فينا حفله عدل فينا قضاء نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته أحدا من خلقه أن تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن الكأر العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وزهاد احزاننا اللهم انا نسالك أن تتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصالح اعمالنا يا ذا الجلال والإكرام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم